أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن سنصوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فداعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيْنَاتِ لَمَّا جَاءَ نا تمر ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفت ثم من علق ثم من علق ثم يخرجكم طفل أخرجكم طفلا ثم لتبلو أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجل مسموم ولا علكم تعقلون والذي يحيي فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَدَنِقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ